ن ص ر ا ط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن و ا ل غ ر ا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و ء الذي كانوا يعملون ذلك جزاه أ ع د ا ء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء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 ن ج ع ل ه موسوعه ا م ن ا ل ي ك و ن ا من ا ل أ س ي ن إن ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا ر ب ن الاسلاميه ا ل ه ثم ت و ا تتنزل ل ع م الملاء تتنزل ع ل ي ه م ا ل م ل ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا تخافوا و ل ا تحزنوا وأبشروا م ن ة و أ ب ش ر و ا ب النابلسي ج ة للعلوم ل ك ف ي الاسلاميه ي ك موسوعه النابلسي م للعلوم صالحا الاسلاميه ن ق و و ل اسماء ا ل ع الله هي أحسن ذ ي بينك ي ب ن و ع د الحسنى و ة ي الذي بينك وبينه عداوة كأنه, كأنه م م وما ي ي إلا الذين ص م و ا و ع ا ي ل ن ا ب ل س ي ل ظ ع م و إ م ا ينزغنك من ا ل ش ي ط ا ن نزغا ا ف س ت ع ذ ب ا ل ل ه والقمر. لا ش موسوعه س ل للقمر ا ا ج د ل النابلسي ل ق للعلوم ربك ا ل ا س ل ا ل ي ه ا ر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 وربت إن ا ل ذ موسوعه النابلسي ي للعلوم ا ل ي ا ي ل ح د و ن ف ي ه أمن يلقى افمن يلقى في النار خير امن أم م ياتي امنا أمن يوم ا ل ق ي ر ا م ا ا ل ق ي موسوعه ة ع ا ما شئتم ل ن م ا ت ب ل و ن ب ص ي ر ل ع م ل و م ا شئتم ت بما م إنه ع ل و ن إن بصير ا ل ذ ي ن كفروا ب ا ل ذ ك ر ا م ي ه ل ف ن ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي موسوعه النابلسي ب ا للعلوم ق ا و الاسلاميه موسوعه النابلسي ل ل ا ل و م الاسلاميه ن